بسم الله الرحمن الرحيم الحق مالحق ما وما أدراك مالحق ما كذبت مود وعد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاذ فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٌ فَأَنْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاكِيَةٌ وَجَاءَ فِرْحَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ 111. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية 112. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية 113. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. 11. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 12. وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة 13. فيومئذ وقعت الواقعة 14. وانشقت السماء فهي يومئذ 112. والملك على أرجائها 113. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 114. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية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 وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْنَا فَتَسَبَّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ